بسم الله الرحمن الرحيم وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون على الزمان تطلعا لضالا يقوم الليل ويقضي أهله لصلاة الفجر عمره ست سنوات يحفظ من القرآن ثلاثة عشر جزءا ابن من ابن من هذا الذي يحمل القرآن ابن إنه ابن الإسلام صلى لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبل الأهواء تمتد في شرق البلاد وغربها نور تديه به الحياة جمالا رجل لذا فقد وجد في المسجد رجل ودليله أنه مات في المسجد رجل برة عينه في الصلاة رجل دخل في المسجد مرة أخرى قلبه معلق بالمساجد استلقى على ظهره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 ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أريد عيني للجهاد أخشى أن تتأثر عيني الصحيح من الفلاش فلا أستطيع أن أرجع إلى الجهاد مرة ثانية لا إله إلا الله يريد بقاء عينه لأرض الجهاد يتحسس من خلالها سلاحا يترصد من خلالها عدوه رسالة بالقلم أخذ قرطاسه وكتب كتابا رسالة فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر رسالة وتصير الجبال كالعهر رسالة وتجت الأمم لصولة جبار العظيم ورسالة بالفعل ووقف أمامها ثم مزق الورقة وهو يقول لها اتق الله ثم رماها في وجهها أسير البر أماه لقد تزوجت البر أسير بازم والده على فراش المرض مدة خمسة عشر عاما أسير انتقل بعدها إلى جوار أمه يقوم على خدمتها فتشبه إن لم تكنوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة الأخوات في هذا اللقاء ومن هذا المخيم المبارك المخيم التابع لمكتب الدعوة في مدينة جدة والواقع في حديقة الأمير ماجد وعنوان هذه المحاضرة الشباب والوجه الآخر بعد أذيبت أشكر الإخوة الأكارم القائمين على هذا المخيم المبارك أشكرهم على كريم دعوتهم وعلى حسن وفادتهم وضيافتهم فشكر الله مسعاهم وسدد على الخير خطاهم والشكر موصول لكم إخوة وأخواتي على حضوركم هذا اللقاء والذي أسر الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك وأن ينفع بذلك السامع والمتكلم معاشر الإخوة والأخوات لله در حفصة بنت سيرين حين قالت يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله في الشباب نوع من الحياة تظهر كلمة الموت عنده كأنها أخت لكلمة النوم وفي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها وبعد ذلك لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبا الشباب توثب روح واستنارة فكر وطفرة أمل وصلابة عزيمة وما ظهر الدين وعرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين الذين استجابوا لربهم وللرسول فهم النقباء والحواريون والأنصار والمهاجرون وهم العلماء والمعلمون والخطباء المستعون والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله والله تعالى يقول في أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق نصر الإسلام كانوا شبابا عبد الله بن مسعود وابن عوف وبلال وعمار بن ياسر هم وغيرهم كانوا شبابا مع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم مع علي رضي الله تعالى عنه بل كان معهم الأرق بن أبي الأرقم كان عمره إحدى عشرة سنة وهو الذي تأسست في داره أول دار علم في الإسلام هؤلاء السلف لهم خلف من شباب هذه الأمة المباركة ومن الإنصاف أن نتحدث عن هؤلاء شرحا لصدور أهل الإيمان وكمدا وغيضا لأهل النفاق وبني علمان قم شباب يعيشون في حاضرنا ويمشون بيننا سمت أنفسهم وارتفعت في وقت دنت همة بعض الشباب وسفلت أسجي لك حديثهم علها تكون نبراسا لك ومثلا يحتذى به لن أحدثك أخي الشاب عن شباب السلف حتى لا تقول لعل الرواية ضعيفة وقد تقول بعد تصديق الرواية هؤلاء عاشوا في زمن غير الذي نعيشه. كلا. تعال أسامرك وأحدثك عن صنيع هؤلاء من خلال قصص واضاعة لشباب هذا العصر. وربما كان منهم من هو أصغر منك سنًا. قصص منها ما وقفت عليها. ومنها ما حدثني به الثقات. فتعال معي أخ الشاب إلى الصفحات العطرة وقبس من حياة الشباب الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل. عشر قصص. لا. بل عشر سهرات أقطفها لكم سائلا للمولى أن ينفع بها فهلموا إخوتي وأخواتي إلى رحاب هذه القصص همة شيخ في جسم صبي هل تعجبت يوم من همة شاب يسعى للمعالي يستعلي على طيش الشباب وأمال الهوى إذا فلا يأخذنك العجب حيرة ولا يحركنك النبأ همة في صبي ينبو عن الرذائل ويفسع من النقائس ويعتزل الصبيان لقد استبدل دثغة الطفولة بفصاحة الرجولة عفوا وليس بشاب ولكنه طفل قرأت خبره في ورقة وتأكدت من هذه القصة فجئتكم بنبأ يقين عمره ست سنوات عفوا وعيد حتى تسمع جيدا عمره ست سنوات في الصف الأول الابتدائي يحفظ من القرآن ثلاثة عشر جزءا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا من السنة ما يقرب من خمسمائة حديث وليس هذا هو موطن العجب فلربما شراكه غيره في ذلك ولكن العجب في مواقف حصلت منه تقصر عنها همم الرجال كأن به يستشرف سبل المعالي ينظر بعين عقله إلى بعين جسمه وسنه يطأ بقدمه طريق الشهوات ليحطمه يحتكم بلسان الحكماء وتجربة الشيوخ يستثير الألسن الصامتة ويحرّك الأقلام الراقدة غريب في نفسه ومزاج عقله ونزعات أفكاره وأساليب تفكيره غير مطبوع على غرار الرجال فكيف بالصبيان فلنستمع إلى شيء من خبره يذكر عنه معلمه مواقف حدثني هو بنفسه فيها حيث يقول في نهاية الفصل الدراسي الأول أخرجنا الطلاب لساحة المدرسة لقضاء بعض الوقت في اللعب أما هو فقد انطلق إلى المكتبة فيقرة عينه لا يكاد يفارقها فقلت له فلان قال نعم فقلت لما لا تذهب مع الأولاد لترفها عن نفسك فقال يا أستاذ تريد أن أضيع وقتك كما ضيعوا أوقاتهم يقول الأستاذ فسألته عن الإجازة كيف سيقضيها فأخبرني أنه قد صاغ جدولا يستفيد من خلاله في الإجازة يقول فقلت له إذن فأنت لن تستريح في هذه الإجازة فقال والله لن أرتاح حتى أطأ بقدم هذه في الجنة قال والله لن أرتاح حتى أطأ بقدم هذه في الجنة وأشار إلى رجله اليمنى إي والله هكذا قال كما حدثني بذلك أستاذه لقد ذكرني موقفه هذا بموقف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما كان غلاما حدثا فقد روي أن أباه وأخاه وجماعة من أهل بلده سألوه أن يروح معهم في يوم عيد وليتفرج فهرب منهم ولا ألوى عليهم ولا تفرج فلما عادوا آخر النهار ولا موه على تخلفه وما في انفراده من تكلفة ومشقة قال أنتم ما تزيد لكم شيء ولا تجدد وأنا حفظت هذا المجلد وهذا المجلد هو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة عليه رحمة الله تعالى هذا الغلام هذا الحدث يحمل هم الدعوة إلى الله تعالى حدثني مديره أنه ما بين الفيلة والأخرى يدخل علي في الإدارة فيقوم بثبات واعظا وموجها ومذكرا بالله تعالى حتى يقول أرفت منه ذلك بل جعل ذلك على هيئة وقفات في زماننا شعيرة كانت شعارا للسلف فأصبحت دثارا لها من حياة هذا الصبي نصيب بل هو النصيب الأكبر منها فما يرى من منكر إلا أنكره وإن عرف معروفا أمر به ولنستمع في هذا المجال إلى قصته يقول معلمه ومن مواقفه في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول أتى موجه إلى الفصل فسأل الموجه أحد الطلاب فأجاب فقال الموجه للطلاب أحسنت صفقوا له فما كان من هذا الطفل الذي تربى على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إن قام وقال اتق الله يا أستاذ التصفيق حرام ولا يجوز وهو من عادات اليهود والنصارى ثم أردف ذلك بتلاوة قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع الله أكبر هكذا فليكن هم الإصلاح لما تخلل كبار فلا طفلا يحرك فينا ساكنا ويشعل نار الغيرة على هذا الدين بعد أن كادت تكون رمادا يقوم الليل لصلاة الليل ويوقظ أهله لصلاة الفجر بل من أعجب ما سمعت من معلمه هذا الموقف يقول معلمه دخلت الفصل في يوم من الأيام فرأيته مهموما فسألته عن السبب فقال لي لقد أصابني الأرق ليلة البارحة فلم أنم أتظنون معاشر الإخوة والأخوات أنه أرقه وأهمه حبيب صدعه أو فريق نهزم؟ كلا يقول إستاذه فظننت أنه مريض فسألته عن السبب وكانت المفاجأة حين قال لي أرقتني آية في سورة الرعد أرقتني آية في سورة الرعد إذن أفلا نستحي فلا إله إلا الله أينكم يا شباب الأمة يا من أرقهم الحب والطرب ولا إله إلا الله أينكم يا من أرقهم فريق انهزم ثوب ثوبوا إلى رشدكم وعوذوا إلى ربكم حتى يقول أستاذه لكل يوم وفي كل صباح له نبأ وعجة قصة غريبة المثل صحيحة السند سقطها لأمور أولا قدرة الله تعالى لا يحدها زمان ولا تظهرها في النبوغ فئة دون أخرى فكما كان البخاري يبهر زمانه وابن تيمية الذي حير شيوخه وغيرهما كثير فهذا الصبي في عصرنا أسأل الله تعالى أن يثبته وأن ينفع به ثانيا لا بد من كشف النابغين والاهتمام الخاص بهم ليخرج لنا ومن تحت أيدينا علماء ومصلحين ينفع الله بهم الحاضر والباد فهل يعلم ربون والمصلحون هذا ثالثا إنما سقط هذا لعدم الاستخفاف بهؤلاء الصغار والحط من قدرهم وفي سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث رابعا لعل في هذه القصة وغيرها تحريك لجوانب مشرقة ومعاني أمور كادت أن تندرس حتى من حياة بعض الصالحين يا أيها الآباء والأمهات كم من نوابغ ونابغات في البيوت ركناهم على جانب الطريق فتخرجوا من الشوارع يحملون معاول هدم للأمة فهل من الالتفاتة إلى هؤلاء هذا هو المؤمل والمرتجام ابن من هذا هي قصة لفتى في الثانية عشر من عمره يحفظ كتاب الله تعالى عن ظهر قلب تقدم في حفلة لتخريج حفظة كتاب الله تعالى في إحدى مدن المملكة لعام 1423 للهجرة هو من شباب الإسلام والذين هم عماد الأمة وفجرها المنتظر لفت الأنظار فتى في مقتبل العمر تقدم فأبهج الحضور عطر أسماع بآيات الله بلكنة تشم منها رائحة الطفولة نعم بصوته العذب ونبراته الجميلة وطلعته البهية يحفظ كتاب الله كاملا يردد آيات الله وإنه لتنزيل من رب العالمين ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يترنم بهذاك الفؤاد الغض ليعيد المجد فالشبل من ذاك الأسد نعم إنه شبل الإسلام حفيد عمر وسعد تخيلته تعلوه سيم الجد حيث كان موقعه وأين ما كان اتجاهه سهم مشرع يذود عن شريعة الإسلام شمعة وقادة يقتبس الجميع من نورها يشعل قنديل الأمن ويرسم بالقرآن الطريق حتى يعود عزنا العريق فيلبس ثوب البريق ابن من هذا الذي يحمل القرآن إنه ابن الإسلام لم يعد يتنو المستحيل فعزائم الصالحين أبت إلا أن تنسج خيوط الأمل فمضوا في طريق الجد والعمل إنها المعاهدة والرعاية للبذرة الصغيرة حتى تخرج شجرة شامخة جذورها عميقة وفروعها متدة وثمارها يانعة إنها التربية التي جعلت من البيت واحة إيمانية ليس فيها للفتن مكان ولا للشاشة وما يعرض فيها مدخلا على القلوب فكان لهذا الجهد ثمرة فكم من طفل لم يجاوز العاشرة يردد غنية ماجنة أو خلف شاشة أو على مدرج كرة وصدق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حيث قال ما من مولوذ إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أعلمتم ابن من هذا إنه ابن الإسلام؟ فأينكم منه يا شباب الله والعبد ما زال في الأرض بيدان متسع للحج يدركه من جد في الطلب ولم يزل في نفوس الناس منطقة محمية سكنت بالخوف والرعب ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب ولم تزل واحة الأخلاق مخصبة فيها مشاتل من كيل وعلم رجل قلبه معلق بالمساجد. نعم إن لم يكن هو فمن يكون إذا فقد وجد في المسجد وبرهان ذلك ودليله أنه مات في المسجد عمره تسعة عشر عاما أخوه حدثني بقصته حيث يقول كان أخي كثير المنازمة للمسجد إذا فقدناه وجدناه في بيت الله إذا طوى الليل ثوب السواد ولم لم القمر شتاة الضياء وتنفس الصبح نسيمه العليل وناد المنادي في النيان الصلاة خير من النوم وإذا هو قد استيقظ قبل ذلك يصلي ما شاء الله ثم يخرج إلى المسجد ذاكرا ولربه شاكرا ولفريضته باغيا هو شاب في مقتبل العمر دمث الأخلاق حلول معشر كثير الحياء قليل الكلام إلا في الخير قلبه معلق بالمساجد وأنعم بها من خصلة وصفة قرة عينه في الصلاة لقد نشأ في طاعة الله روحه تعلقت بالإيمان وقلبه تعلق بالقرآن لم تغره الدنيا بملذاتها لقد كانت تناديه بمزاميرها فلا يوقي لها بالا تجرد من لباس الهوى وارتدى لباس التقوى ومن أراد الآخرة وكلنا كذلك ولكن الفرق أنه كان يسعى إليها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يقول محدثي وتمر الأيام عجلا وأخي لا يزال على تلك الحال يجاهد نفسه على طاعة الله وترك الملذات في سبيل الله منازم لمسجده يحذوه الأمل يهزه الشوق وفي أحد الأيام خرج من المسجد قاصدا للمنزل وفجأة وبدون سابق إنذار كما هو حال الموت فإذا بالنفس يضطرب والجبين يعرق والضعف يدب في الجسد أخذ يقلب بصره يمنة ويسرى يتمنى الرجوع إلى بيت الله تعالى لأن من أحب شيئاً عاش عليه ومن عاش على شيء ما عليه حقق الله مراده دخل في المسجد مرة أخرى بشهادة من رأوه بعدما خرج منه استلقى على ظهره وهو يردد آمنت بأن الأمر حق لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, محمد رسول الله وأن الموت حق لم يزل يتشهد ويذكر ربه حتى فاضت روحه إلى بارئها الله أكبر ما أعظمها من خاتمة حسنة اشتاق للقاء ربه فاشتاق ربه للقاءه ما أعظم التعلق بالله والإقبال على بيوت الله فقد عظم الأجر وازداد الفضل لمن قصد بيته وأقبل على ربه وشمر عن ساعديه واكتسى حلل الإيمان ولازم المسجد والقرآن فما أسعده وما أهناه ببشرى رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم فسبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد بشراك أيها الشاب في ظل الرحمن وروح وريحان ورب راض غير غضبان آنس الله وحشته ورحم الله وحدته بينما الفتى مرح الخطى فرح بما يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى إذ قيل بات ريله ما نامها إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجى إذ قيل أصبح شاخصا موجعا ومعللا إذ قيل أصبح قد غضا مفتاح المسجد لا لن أقول رجل قلبه معلق بالمساجد ولكن طفل معلق قلبه بالمساجد فاستمعوا أيها الشباب يا خيبة من تخلف عن بيت الله عز وجل أقرانه تعلقت قلوبهم بمساحات خالية في الحي يركلون الكرة أما هو فقد تعلق قلبه ببيت الله نعم هو طفل في جسمه وسنه لكنه كبير في تصرفه وحكمته اسمه أحمد وله من اسمه نصيب. كتبت إلي إحدى قريباته بقصته حيث تقول أحمد طالب في الصف الثاني ابتدائي أنسه وقرة عينه حينما يدخل بيت الله هو لا يقصد بيت الله إذا سمع الأذان حسب بل إنه يذهب إلى المسجد قبل الأذان فلله دره لقد تخيلت صورته وأنا أقرأ قولا للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى حيث يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة يقول ذلك وهو رجل لكن كيف نقول في حال هذا الغلام أتدرون ما الذي حصل مع هذا الغلام الأشم؟ لقد أعطاه إمام المسجد مفتاح المسجد ولم لا وهو أول داخل وآخر خارج تخيلته يقف على أطراف أصابعه ليتمكن من فتح الباب تذكرت عمير ابن أبي وقاص حينما وقف في صفوف المقاتلة وأت النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض المقاتلة فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى عمير خاف أن يرده فقام على أطراف أصابع رجليه ليبدو طويلا ليجيزه في المقاتلة وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا وحي السماء جيش في أعماقهم ولداؤهم من فوقه يتعالى باع النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال فامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا فيا أيها الشباب؟ هل فيكم من أحمد يا أيها الشباب هل فيكم من أحمد المسجد يا شباب الأمة نرشف من حسنه فيض الهدى المترقرق المنساب هنا الألق السني هنا النور الخلاب الطهر في لألائها والنور في أنحائها هنا تسجد الأرواح هنا عطر الأرواح ينشق للزهر هنا الطهر يفوح عبيره الوثاب المسجد المكان المجنح بالطهر حتى غدا أزكى من الزهر غذته النطف المسجد منبع الرحمة يشتاق الراكعون لرحابه من هذه المساجد معاشر الشباب ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس الله أكبر هذا الدعاء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له حبات القلوب الخاشعة مع كل صلاة لا بل مع كل خفقة من خفقات الأفئدة الله أكبر نداء المساجد من فوق هامات المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين تمسي هذا هو المسجد في خاطري وشعور هنا السماوات تبدو قرب طالبها هنا الرحاب فضاء حين يلتمس هنا الطهارة تحيا في أماكنها لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس فالزموا يا شباب أماكن الطهر والتقى والهدى والله تفلحوا جبل صرت فيه حياة تناثرت أمام مخيلتي أوراق تحمل نماذج مشرقة لجيل الصحوة المباركة فحمد لله على ذلك وجدت من بين تلك الأوراق ورقة ينتابها الهدوء والوقار والسكينة عن صوحي حباتها فبدأت أقلب أجزاءها وجوانبها بلهفة وشوق وجدت نفسي أمام قصة شاب لا بل أمام قصة جبل جاهد في ميدان لا تحده الحدود ولا ترده القيود والناس فيه ما بين مقلن ومستكثر إنه ميدان الدعوة إلى الله تعالى تملك للأسى وأنا أقرأ قصة ذلك الشاب تألمت لحال بعض شباب الإسلام أيامهم تهدر وأيامهم تضيع والمسلمون في أشد الحاجة إلى من يعلمهم ويفقههم قصة لشاب كغيره من الشباب له وظيفة ولديه زوجة وأطفال له مشاغل في الحياة وهموم في النفس يتطلع إلى تلك الأسرة الصغيرة تنمو مع الأيام ولكن هو مع ذلك قد أشغله هم الدعوة إلى الله تعالى كالطائر لا يستكين ولا يلين. هانت عليه نفسه في ذات الله لما عرف أن السلعة إذا غلت احتاجت لثمن غال ولكن الله عز وجل بحكمتها أراد شيئا آخر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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فلقد ابتلي هذا الشاب بأحد الأمراض المستعصية أصبح يصارع المرض يعاني من الألم كان همه الدعوة إلى الله قبل مرضه شمر ما يقارب من أربع سنوات وهي مدة مرضه شمر عن ساعد الجد في الدعوة إلى الله تعالى رغم مرضه وألمه يخطط ويكتب وينفذ ثم يتابع بدقة جميع العمال أخذ نفسه بالهمة والعزم ينظم الدروس والمحاضرات في إحدى مكاتب الدعوة آمن بأن الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله فلازم هذا الميدان رغم شدة مرضه في تلك الأثناء حصل تحسن بسيط في حالته عاد إلى صحته وهو لا يزال ملازم لدعوته في معهده في مكتبه في مجتمعه لقد كانت رحلة طويلة عانى فيها ذلك القلب الشيء الكثير وتدور عجلة الأيام وتنضي عقارب الساعة وهاهو قد عياه الألم لقد بدأت الخلايا السراطانية تعاود نشاطها من جديد ومع ذلك فهو يحمل هم الدعوة إلى الله يجوب القرى وقد تأبط كيس لا يفالقه في حله وارتحاله وهو مشتغل بدعوته أتدرون ما هذا الكيس؟ أتدرون ما هذا الكيس؟ إنه ليس لحمل الفطائر والحلويات ولا لشيء من المشروبات يستجم بها من عناء التنقل من قرية إلى قرية كلا بل هو لحمل ما يخرج منه من بول حيث أصبح بسبب المرض لا يخرج من مخرجه الطبيعي ضرب المرض جسده فأسره الفراش الأيام تمر بطيئة والساعات بالحزن مليئة امتلأ القلب بشاحنات الخوف والرجاء أفكار كثيرة وتداخلات أكثر ولكنها الحقيقة لقد فارق الحياة ولكن العجب أن من حوله ذكر أنه كان يوصي وهو في لحظاته الأخيرة بالدعوة إلى الله عز وجل ويسأل عن أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإلى جنة الخلد إن شاء الله ورحمه الله رحمة واسعة يا أيها الأصحاء يا أيها الشباب ها هي الشهور والأعوام تنصرم فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وإذا بلغ الكتاب أجره فلا يستأخرون ساعة ولا يستقمون ومن يعش فإنه يرى حلو مرا فلا الحلو دائم ولا المر جاثم والآلام تكون بعد زوالها أحاديث وذكرى ولا يبقى للإنسان إلا ما حمله زادا للحياة الأخرى داعية البيت قال تعالى وأنذن عشيرتك الأقربين صاحبنا انطلق من خلال هذه الآية للدعوة إلى الله تعالى هو المنهج الصحيح والقاعدة الأساس في طريق الدعوة إلى الله عز وجل ألم يخاطب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين فيسارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تطبيق هذه الآية تأمل الأخ الشاب قصة هذا الشاب علّها تكون لبراسا لك في طريق دعوتك كتبت إليّ إحدى الأخوات قائلة أنا فتاة حافظة لكتاب الله تعالى ولله الحمد والمنّة فالله هو الذي يعطي ويمنع ويهب العلم لمن يشاء جل جلاله ثم تذكر في رسالتها قائلة لكن الفضل يرجع بعد الله تعالى إلى أخي وفقه الله تعالى فقد افتتح لنا حلقة في المنزل مع أختي وهن يكبرنني سنا وكان موعد الحلقة بعد صلاة العصر من كل يوم ففي كل يوم أحفظ وجها ثم أسمع له بعد صلاة العصر مباشرة وهذا الوقت لا يمكن أن يرتبط أخي فيه بأي موعد إلا بعد انتهاء الحلقة وهو مع ذلك يخصص لنا بعض الأجزاء للمراجعة بل لقد كنت أراجع مع أختي في بعض الأحيان من ثمانية أجزاء إلى عشرة ليقوم أخي بالتسميع لنا على فترات متقطعة في اليوم الواحد ما النتيجة وما الأثر النتيجة بحمد الله كما تقول هذه الأخت أنني حفظت القرآن الكريم في سنتين وخمسة أشهر تقريبا وأختي الأخرى حفظته خلال أربع سنوات أما أختي الثالثة فكانت قراءتها ضعيفة فاجتهد معها أخي حتى أجادت القرآن تلاوة ثم حفظها خمسة أجزاء فلله دره من داعية في البيت فأين هو يا شباب الأمة؟ من بعض الأخيار الذين ينطبق عليهم المثل القائل النخلة العوجاء بطاطها في حوض غيرها نعم إن بعض الشباب مع بارغ الأسف الشديد يضرب في مجال الدعوة يمنة ويسرة في مدرسة، في مجتمعه في حيه في سوقه وهو يشكر على هذا ولكن أهل بيته ليس لهم نصيف نعم ربما اجتهد بعض الأخيار في رصح أبناء الحي وينسى إخوانه ربما كان معلم حلقة يحفظ أبناء الحي قدر الله بأس به من القرآن الكريم وهو مأجور على ذلك ولكن أهل بيته ليس لهم نصيف تأمل الأخ الشاب في حال بيته لترى كم هي الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح وتقويم وتهذيب نعم لتجعل جزءا من همك ووقتك لدعوة أهل بيته كم هو جميل حينما يطلق عليك لقب دعية البيت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 يضرب في مجال الدعوة يمنة ويسرة في مدرسته في مجتمعه في حيه في سوقه وهو يشكر على هذا ولكن أهل بيته ليس لهم نصيب نعم ربما اجتهد بعض الأخيار في نصح أبناء الحي وينسى إخوانه ربما كان معلم حلقة يحفظ أبناء الحي قدر الله بأس به من القرآن الكريم وهو ماجور على ذلك ولكن أهل بيته ليس لهم نصيب تأمل أخي الشاب في حال بيته لترا كم هي الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح وتقويم وتهذيب. نعم لتجعل جزءا من همك وقتك لدعوة أهل بيته كم هو جميل حينما يطلق عليك لقب داعية البيت فهل نظفر منك بذلك هذا هو المؤمل والمرتجى وهذا هو حصل الظن بك وفقك الله تعالى وسددك وبارك في خطاك أريد عيني للجهاد. شاب سمت نفسه وعلت فمته وهل هناك أسمى يا شباب الأمة وأغلى ممن وضع كفه في راحته يطلب الموت مضانة شاب طلق المحية تعيش مع ذكره في وقت السلف حينها توقن والله الذي لا إله إلاه خير في الخلف ولم لا والخير في هذه الأمة بخبر نبي الأمة باق إلى يوم القيامة ما بين حرام ابن ملحان وهو يقول فزد ورب الكعبة حينما طعنه جبار بن سلم رضي الله تعالى عنهما أقول ما بين حرام وقصة شابنا هذا قصص مدوية يقرأها المسلم فيعلو بهامته الثرية شرفا وعزا وسؤذدا إن كنا اشتكي من عيون تكحلت بالحرام تسهر إلى هزيع الليل بل وفي وقت النزول الإلهي على مشاهد مخيلة بذية يعف اللسان عن ذكرها ففي قصة هذا الشاب ما يعيد الأمل لقد أوقف عينه ولكن على ماذا استمع إلى قصة هذا الشاب شاب في أرض الجهاد وبالتحديد في أرض الأفغان المسلمة خاض معركة أصيب بشضية من قنبلة أفقدته إحدى عينيه ثم نقل إلى المستشفى قام بعض الأخوة بزيارته. وعندما أراد أحد الأخوة تصوير هذا الشاب وضع هذا المجاهد يده على وجهه فقال له الأخ لما ترفض الصورة لأنه ظن أنه لا يريدها لحكمها الشرعي فقال المجاهد كلمة رائعة حيث قال واستمعوا إلى ما قال يا شباب الأمة أخشى أن تتأثر عيني الصحيحة من الفلاش فلا أستطيع أن أرجع إلى الجهاد مرة ثانية أخشى أن تتأثر عين الصحية من الفلاش فلا أستطيع أن أرجع إلى الجهاد مرة ثانية لا إله إلا الله يريد بقاء عينه لأرض الجهاد يتحسس من خلالها سلاحا يترصد من خلالها أدوة يضمد من خلال هذه العين حرسها الله تعالى جراح الأمة فأين هذه العين من عيون تسمرت أمام الشاشة لتتابع من خلال ذلك. المسلسلات الصاقطة والحفلات الراقصة وكرة القدم التي ألهت شباب الأمة إي وربي لعين مثل هذه لهي خير من ألف عين تلهت وراء سراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فأوقف عين كيافة الإسلام لخدمة الإسلام واحذر أن تجعلها معولاً بالمعاون هدم الإسلام لقد رأيت صفوان نعم حتى في زماننا هذا للعفاف رجاله كم يكلم القلب وتدمع العين حينما نرى بعض الشباب يتعرضون للغاديات والرائحات من بنات المسلمين حينها تسأل نفسك أما لهؤلاء أخوات وزوجات وبنات قيدني يا أبي عنوان لقصة جميلة لشاب من الأنصار وناعجب فقد نصر الأنصار دين الله فليس بكثير بعد ذلك أن ينتصروا على شهواتهم وعلى الشيطان تأملت هذه القصة كثيرا جرت دمعتي على خدي أسا وحرقة على شباب أمتي فقلت وهل في زماننا مثل هذا الأنصاري سبحت في خيال حتى وردت إلي قصة لشاب من شباب هذا العصر هو هو يحمل عفاف الأنصاري كأنهما يأكلان من جراب واحد ولملا. فهما ينهلان من معين واحد، فلنستمع إلى قصتين أما قصة الأنصار فقد عننت لها بعنوان هو قيدني يا أبي وهو عنوان لمحاضرة أنوي إخراجها بمشيئة الله تعالى وأما قصة هذا الأنصاري فانظر إلى هذه المثة العجيبة أيها الشاب أيها الفتى فقد حبت امرأة من المدينة رجل من الأنصار فأرسلت تشكو إليه حبها وتسأله الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة وكانت ذات زوج كما تفعل بعض النساء مع بالغ رأسة الشديد فأرسل إليها إن الحرام سبيل لست أسلكه ولا أمر به ما عشت في الناس فبغي العفاف فإني غير متبع ما تشتهين فكون منه في يأس إني سأحفظ فيكم من يصونكم فلا تكون أخا جهل ووسواس فلما قرأت الكتاب كتبت إليه دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره وصل إلى حاجة يا أيها القاسي داع التنسك إني غير ناسكة وليس يدخل ما أبديت في رأسي فأفشى ذلك إلى صديق له لا لوعدها ولا ليفتر بها ولا ليغضر بها فقال له لو بعدت إليها بعض أهلك وعرضتها وزجرتها رجوت أن تكف عنك فقال والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا ولا العار في الدنيا خير من النار في الآخرة وقال العار في مدة الدنيا وقلتها يثنى ويبقى الذي في العار يؤذيني والنار لا تنقضي ما دام برمق ولست ذا منها فتفنيلي لكن سأصبر صبر الحر محتسبا لعل ربي من الفردوس يذيني لعل ربي من الفردوس يذيني أمسك عنها فأرسلت والمحاولات ما زالت تتكرر إما أن تزورني وإما أن أزورك فأرسل إليها إربعي أيها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر فلما يأست منه لصلاحي وتقواه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب في تهيجه، فعملت لها فيه فبينما هو ذات ليلة جالسا مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه يا الله، هاج منه أمر لم يكن يعرفه اختلط فقام من بين يدي أبيه مسرعا وانظر إلى صنيعه وفعله بعد ذلك صلى واستعاد وجعل يبكي والأمر يزيد فقال له أبوه يا بني ما قصتك قال يا أبتي أدركني بقيد، فما أرى إلا قد غربت على عقلي فجعل أبوه يبكي ويقول يا بني حدثني بالقصة فحدثه قصته. فقام إليه فقيده وأدخله بيتا فجعل يتضرب ويخور كما يخور الثور ثم هدأ ساعة فإذا هو ميت وإذا الدم يسير من منخريه عليه رحمة الله تعالى وأما قصة خليفة هذا الأنصار فقد أنونت لها بعنوان لقد رأيت الصفوان وأما قصته وهي للشاك لشباب هذه الأمة المباركة بحمد الله تعالى يقول أحد الأخوة خرجت مع أهلي أمي وأخواتي وزوجتي إلى البر قضينا فيه يوماً فيه يوما كاملا وفي آخر النهار اجتهدنا في حمل متاعنا وقد أخذ منا التعب ما أخذه أركبت الأهل وقفلنا راجعين إلى البيت وعند دخولنا إلى المنزل كانت المفاجأة أختي ذات السادسة عشرة من عمرها فقدناها رجعنا إلى ذلك المكان على عجل وقد بلغ منا الخوف والهلع مبلغة وفي ذلك المكان وجدنا شابا طلق المحيا سألنا أما رأيت في هذا المكان من فتاة؟ فأطرق برأسه وقال بلى فأشار إليها وقد حفظها لنا حتى رجعنا والعجيب أنه وضعها خلفه بكى الأهل من شدة الفرح يقول هذا الأخ أما أنا فتسمرت في مكاني وجلست أتأمل محياه يعلوه الطهر والعفاف فدار في مخيلتي حينما رجعت إلى الوراء أربعة عشر قرنا فوجدت أقرب الناس شبها به في العفاف صفوان بن معطن فصرخت في أعماق قلبي حقا لقد رأيت صفوان فحمدت الله تعالى أن في أمتي أثار هذا العفيف رسالة بالقلم ورسالة بالفعل ومع العفاف مرة أخرى وكم يطيب الحديث عنه ولما لا والمعركة مع لا خلاق لها إذا سلكت هذه الدروب المشينة ومع شيطان قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا مع نفس أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء ومع هوا متبع إنها حقيقة الانتصار ما بين رجلين وامرأتين يبرز العفاف بوجهه المشرق أكرم به من خلق سجية طيبة قدح معلّى ثمرة حلوة رائحة زكية تلك معاشر الشباب هي معادلة العفاف قصتان رائعتان رسالة من السلف وفعل من الخلف تلكم هي نتاج تربية القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين القصة الأولى لشاب عابد في الكوفة أوردها الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه اتحاف السادة المتقين وها هو نصها قال سعيد أبو أحمد العابد عليه رحمة الله تعالى كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم لمسجد جامع لا يفارقه وكان حسن السمت فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به طال عليها ذلك فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم عمل ما شئت فمضى ولم يكلمها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها فأطرق مليا وقال هذا موقف تهمة وأنا أكره للتهمة موضعا فقالت له والله ما وقفت موقفي هذا جهالة بأمرك ولكن معاد الله أن في العباد إلى مثل هذا مني والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير. وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يعيبها وجملة ما أقول لك كما تقول هذه المرأة لهذا العابد إن جوارح كلها مشغولة بك فالله في أمر وأمرك قال فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي وهكذا أهل الحب والغرام أخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة في موضعها فألقى الكتاب إليها ورجع من منزله وكان فيه أتظنون معاشر الشباب أن فيه كلمات الحب والغرام كما يفعل بعض الشباب كلا لكنه كتب كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه عبد حلم فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستر فإذا لبس لها منابسها غليب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ذا يطيق غضبه فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهد وتجت الأمم لصولة الجبال العظيم وإني والله قد ضائفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الجراح ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة فإني مشغول عنك بقول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إلى لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأين المهرب من هذه الآية ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع لمنزله كي لا يراها فقالت يا فتى لا ترجع فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله عز وجل ثم بكت بكاء شديدا وقالت أمن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها فقال لها أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا ثم لزمت في بيتها وأخذت في العبادة فلم تزل كذلك حتى ماتت عليها رحمة الله تعالى وأما الرسالة بالفعل فهي قصة لشاب من شباب الصحبة المباركة شاب يمشي في شارع من شوارع الرياض اعترضت له فتاة من الفتيات التافهات الفارغات واللائي لا هم لهن إلا ارتياد الأسواق باستياد السذج من الشباب رمت عليه بورقة تحوي رقم هاتفها وهذه يا فتاة الإسلام أولى خطوات الشيطان ماذا كان من هذا الشاب التقي ما كان من هذا الشاب إلا أن أخذته الحمية والغيرة فوقف أمامها ثم مزق الورقة وهو يقول لها اتق الله ثم رماها في وجهها ولسان حاله يقول قد هيأوك لأمر الله فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي هيا أيها الشاب كن كعابد الكوفة أو كهذا الشاب تحصن بالقرآن وافزع إلى الإيمان وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ابتعد عن مواطن الفتري وسل الله الثبات وإما يزغنك من الشيطان نز فاستعد بالله إنه هو السميع العليم أسير البر عالم فسيح يضيق أحيانا ينفرج هذا العالم بدعاء الوالدين حقهما مقرون بأعظم حق وهو التوحيد وأقبح ذنب وهو الشرك واعبد الله ولا تسبك به شيئا وبالوالدين إحسانا نعم فالبر لا يبلى بل فعل البر مرة صار من أهله ولا بطلقة من طلاقاتها صيحة أطلقها عمر لما قال له رجل وهو يطوف بأمه على ظهرها هل تراني أديتها حقها فقال عمر ولا بطلقة من طلقاتها معشر الشباب وهل يشقى من ببر والديه أبلى كلا أنموذج فريد لشاب لشباب هذا العصر حينما تملتني الياس وتلفت ورأيت العقوق جاءت هذه القصة لتعيد لنا الأمل أسره بره بوالديه فحق لنا أن نسميه أسير البر وتلك قصته شاب من الشباب لازم والده على فراش المرض مدة خمسة عشر عاما أعيد مرة أخرى لأقول خمسة عشر عاما كان يلازمه طول مدة مكته في المستشفى وكان لا يخرج إلا في يومي الخميس والجمعة لقضاء حاجاته وغسيل ملابسه ثم يصل صلاة الجمعة ويعود إلى والده ملازما له وهكذا حتى توفي والده عليه رحمة الله تعالى طالما أرضت عليه والدته الزواج ولكنه أبى وكان يقول لأمه أماه لقد تزوجت البر أماه لقد تزوجت البر انتقل بعدها إلى جوار أمه يقوم على خدمتها وكانت هي الأخرى قد أصابها مرض حتى توفاه الله تعالى لله دره ما أنبله وما أحسنه وما أجمر صنيعه كنت أرى دور رعاية المسلين فآسى وأحزن يقتلني اليأس حتى وقفت على قصة هذا الشاب فأحيت في نفسي الأمل فيا شباب الأمة بروا آباءكم وأمهاتكم تفلحوا فإن جزاء من جزء العمل وهي دقة بدقه. وإنك لا تجري من الشوك العنب ومن رام سعادة فليلزم طاعة والديه وبرهما في غير مأصية الله تعالى إن الواحد منا معاشر الشباب يحب من الأعماق رجلا يسر عليه حال إعصار أو فرج عنه كربة أو حقق له مطلبا دنيويا وربما نسيا صاحبين الإفضال بعد الله تعالى وهم الوالدان اسمع أخي صاحب العقل الكبير وتأمل حار الصغير وتذكر ضعف الطفولة حملتك أمك في أحشائها تسعة أشفر وهنا على وهن حملتك كرها ووضعتك كرها ولا يزيدها نموك إلا فقلا وضعفا في بداية حملها بك جانبت الطعام والشرابة وحمى وفارقها النوم ألم وعند الوضع رأت الموت بعينها ولكن لما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت آلامها وعلقت فيك جميع آمانها بعد الله رأت فيك بهجة الحياة وزينتها ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها تغذيك نصحها طعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها وصدرك ظهرها تحيطك وترعاك تجوع لتشبع أنت وتسهر لتنام أنت فهي بك رحيمة وبك شفيقة تميط عنك الأذى وهي تتمنى إبقاءك إذا غابت عنك دعوتها وإذا أعرضت عنك ناجيتها أول ما تعرفه هو اسمها تحسب كل الخير عندها وتظل أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها وأما أبوك فأنت له مجمنة مبخلة يكد ويسعى ويدفع عنك الآذى يتنقل في الأسفار يجوب الفيافي والقفار يتحمل الأخطار بحثا عن نقمة العيش لك لينفق عليك ويسلحك يغربيك إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت إليه بش وإذا خرجت عن نقت به أخي الشاب هذا لهما والدك وتلك هي طبولة وصباك فلماذا التنكر لجميل وعلام من فضابة والغلظة كأنك أنت المنعم المتفضلون اقتنم هذه الفرصة وكن باراً بهما شفيقاً عليهما أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أوكليهما ثم لم يدخله الجنة رواه مسلم وأخيراً معاشر الشباب هذه صور مشرقة كتبتها للإقتداء والإبرة وليست للتسليه فكن على الطريق والزم المحجة البيضاء ودونك نصحا لي ولك إن أول لبنة في بناء الشباب ولبنة العقيدة ورسوخ الإيمان وصدق التعلق بالله وحده والاعتماد عليه إن أولها حفظ الله بحفظ حقوقه وحدوده ومن ثم الاستعان به وحده في الأمور كلها والتوكل عليه واليقين الجازم بأن بيده سبحانه وتعالى الضر والنفع يأتي كل ذلك أيها الإخوة ليكون دافعا للشباب وهو في فورته وطموحه وتكامل قوته ليكون قوية العزيمة عالي الهمة إن قوية العزيمة من الشباب أيها الشباب من تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله ليس عبدا لشهوته فتعس عبد الدينار وعبد الدرهم إن من صرامة العزيمة وعلو الهمة أن يفرغ الفؤاد عن الشهوات القريبة والعواطف السريعة واسمعوا إلى صقر قريش عبد الرحمن الداخل في قصة حفظها لنا التاريخ يقول التاريخ حينما عبر هذا الصقر البحر أول قدومه على الأندلس أهديت له جارية بارعة الجمال فنظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي ألا فلا حاجة لي بها ثم ردها إلى صاحبها فمن منكم يقول مثل هذا إذا عرض له عارض يشغله عما هو أهم أيها الشباب إن الشهوات والعواطف وحب الراحة وإثار اللذات هو الذي يسقط الهمم ويفتر العزائد فكم من فتيال يتساوون في نباهة الذهن وذكاء العقل وقوة البصيرة ولكن قويا الإرادة فيهم وعاليا الهمة فيهم ونفاد العزيمة فيهم هو الكاسب المتفوق يجد ما لا يجدون ويبلغ من المحامد والمراتب ما لا يبلغون وأنتم معاشر الأخوة الذين تقومون على التربية أقول لكم إنه لحقيق بالرجال قوامين على التربية أن يعطوا هذا الدرس مكانه من التوجيه من أجل بناء صروح من العز شابخة إن لم يكن كذلك فقد ظلمت الأمة نفسها وخسرت أجيالها وهضمت حق دينها وأضاعت رسالتها يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبي إنه مقترن العزم الصحيح مع التوكل الوثيق على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقمة فوزا ونجاحا فإذا عزمت فتوكل على الله وأخيرا أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح شباب المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا أسأله هو القادر على كل شيء أن يصلح نياتنا ونرياتنا أسأله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المخيل مبارك خير الجزاء وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجه الكريم وأن لا يجعل للناس منها شيئا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا وحي السماء يجيش في أعماقهم ولداؤه من فوقه يتعالى ما عنفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوالا فامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا ما عنفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوالا فامتد في شرق البلاد وغربها نور تديه به الحياة جمالا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم وستم تخلف بعدها, بعدها أشبالا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم وستم تخلف بعدها أشبالا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا فتشبهوا إن لم تكنوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا تم هذا العمل في استوديو القادسية وللعلم فإن جميع الحقوق محفظة